ورحب إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا طريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشقات نشطا والتابحات تبقا فالتابقات تبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الواجفة تتبعها الوادفة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 هل أتاك حديث موسى